بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ظهرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أبراك ما يوم الدين ثم ما أبراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله